بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليه ذل تلقون إليه ذل وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم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 وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن لَكُمْ يكونوا لكم أعداء ويبسطوا, ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء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 وَمَا مِن مَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغضاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ